Ağodu bıllahi وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنْ إِسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَنْ لَا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا اذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفرة كرام برره قتل الانسان ما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 أن صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حب وعين بوا وقضبا، وزيتونا ونخلة وحدائق غلبا، وفاكهة وأباء متاع لكم ولأنعامكم، فإذا جاء يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه أبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة